حضر حالك يا خيي بدنا نقدمك تحية حضّر حالك يا خيي بدنا نقدمك تحية نزور الكازم وجاوه بدي الكازمية نزور الكازم الكازمية زيرين بإذن الله ما شاء الله يا الله يا الله ان اطف نسمات تمر مثل البسمه من عندنا اجمل لحناي يا خي واحلى الابياع نكتبها بدموع العي نقراها بسعد الاوقات كل الالم بضلنا يا الله يا ام تحلم توصلنا يا الله مش مثل العاده انا عاشق بزياده بعروقي حب الفوار مثل الوفاء والايثار وعيوني لما بتحكي من المشاعر بتنار من المشاعر بتغار يا نبراس الحريه منك نطلب هديه تاخذنا يا بابل مراد الارض الكظميه تاخذنا يا بابل مراد لارض الكظميه حالك يا خي نزوريه بدنا نزور الانوار يا الله يا الله ونقول احلى زهرت مشاعر وسرور نبعثها كرمال العاي الى الجوادن عطور ام تملي جو الكوناي هلا بدنا نسافر يا الله يا اجنح المشاعر يا الله يا الله اي ما فينا نتاخر قلبي ما بيتصفى هيك القلب يغشاك بالدمع ندى هي علي هو اللي بجاوب لباي هو اللي بجاوب لباي يا العمت انده علي شو هطل البهيه عم ينمو شوقي بالفؤاد الأرض الكظميه عم ينمو شوقي بالفؤاد الارض الكظميه احفر حالك يا خيي حبتنا يا نور الكازم عيني على من دي يجبر قلبي مشهد منايا روعلام شو بدها تحكي الاوصاف هون الملايك بدنا وبتشهد احلى الالطاف عم ندعي ونتمنى يا الله يا الله هي هيبته الضمنا يا الله يا الله شو مشتاقين لهون نتبا سيد المشتاقين تسال لحد هل نروح للكاظم منتريحين للكاظم منتريحين قلت الام ولبي قلبي ونظره عيني تحمل مناجات العباد الارض الكاظميه تحمل مناجات العباد لارض الكاظميه حالك <تصفيق> يا <تصفيق> اخي <تصفيق> تحيه روحك يا خيا يا خيا تنزور الكازا والجهوه الجازا تنزور